وما حكم استعمال الفرشاه التي تصنع من شعر الخنزير أو يدخل شعر الخنزير في صناعتها معلوم أن الخنزير يحرم أكله أما طهارته فالجمهور على أنه نبس والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك هما طاهران وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله حتى لو كان طاهرا حال حياته كالحمار فإنه يعتبر ميته ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس والنجاسة تشمل الجلد والشعر وكل ما يتصل به غير ان جلد الميتة يطهر بالدباغ عند الجمهور إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهر بالدباغ ومثله الفراء والشعر وعليه فلا يجوز استعمال جلد الخنزير وشعره في ملابس أو أحذية أو غيرهما على رأي جمهور العلماء هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته أما إذا أخذ حال حياته فإن حكمه كحكم ميتته وميتته نجسة فشعره بالتالي نجس وذلك لحديث رواه الحاكم وصححه ما قطع من حي فهو كميتته واستثنى العلماء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهي طاهرة وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حي في عمل الفراجين أي فرش حتى لو غلي هذا الشعر وعقل سواء أخذ حال الحياه أو بعد الموت لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره بل هي للتأكد من خلوه من الأمراض المعبية والنجاسة باقيه لأنها نجاسة عين لا تطهر بهذه الوسائل مطلقا بخلاف الشيء الطاهر الذي لاقته النجاسة فإنه يقال عنه إنه متنجس ويطهر بالغسل بالماء والله أعلم